العلم خير من حت حبان بها الذي علمنا البيان العلم نور ساطع لا ينطفئ به ينال المرء اسما شرفا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله وغفر لنا وله ولشيخنا وللمسلمين باب الأنجاس تطهير النجاسه واجب من بدن المصلي وثوبه والمكان الذي يصلي عليه ويجوز تطهير النجاسه بالماء وبكل ماء طاهر يمكن ازالتها به كالخل وماء الورد وإذا اصابت الخف نجاسة جرم فجفت فذلكه بالأرض جائز والمني نجس يجب غسل رطبه فإذا جف على الثوب اجزئ فيه الفرق والنجاسة إذا اصابت المرآة أو السيف اكتفي بمسحهما واذا اصابت الارض نجاسه فجفت بالشمس وذهب اثرها جازت الصلاه بمكانها ولا يجوز التيمم منها ومن اصابه من النجاسة المغلظه كالدم والبول والغائط والخمر مقدار الدرهم فما دونه جازت الصلاه معه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 واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد باب الانجاز هذا الباب هو اخر باب في كتاب الطهاره و تقدم في المجلس السابق ما يتعلق باحكام الحيض ذكر المؤلف رحمه الله بيان مده الحيض من حيث انقله والكثره وما هو ضابط الطهر وما حكم المستحاضه الى اخر ما ذكره رحمه الله ثم ختم الباب السابق بما يتعلق باحكام النفاس وتقدم أن النفاس هو الدم الذي يخرج عقب الولاده وان هذا الدم له ثلاث حالات الحاله الاولى أن يخرج بعد الولاده فهذا نفاس بالاتفاق والحالة الثانية ان يخرج مع الولاده والحالة الثالثه ان يخرج قبل الولاده واتقدم بيان حكم كل قسم من هذه الاقسام تقدم ايضا ما يتعلق باكثر النفاس واذا ولدت ولدين إلى آخر ما تقدم ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب النجاس الانجاز جمع نجس وهو في اللغة المستقدر واما في الاصطلاح فهي عين مستقدرة شرعا في اللغة المستقدر وأما في الاصطلاح فهي عين مستقدره شرعا وتطهير الانجاس الاصل فيها الكتاب والسنه والاجماع اما الكتاب فقول الله عز وجل وتهابك فطهر وعلى احد التفاسير وأما السنه فسياتينا ان شاء الله كثير من الاحاديث من ذلك حديث أنس وابي هريره رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين في بول الاعماء ومن ذلك حديث اسماء رضي الله تعالى عنها في دم دم الحيض يصيب الثوب الى اخره قال قائم على ذلك قال مؤلف رحمه الله تطهير الأنجاس واجب من بدن المصلي وثوبه والمكان الذي يصلي فيه قال لك المؤلف رحمه الله بان التطهير الانجاز واجب وهذا بالاتفاق يعني بالاتفاق الائمه يرون انه يجب أن يتطهر المصلي في بدله وفي ثوبه وفي بقعته من النجاسة وان كانوا يختلفون هل تطهير النجاسة هل ازاله الخبث ازاله النجاسة هل هي شرط او واجب فانهم في ذلك رايان منهم من يرى انها شرط من شروط صحه الصلاه ومنهم من يرى انها واجب وظاهر سنيع مؤلف رحمه الله تعالى يرى انها واجب ولهذا قال لك واجب ولم يذكرها في ولم يذكر الشرطيه لكن هي اتينا شاء الله في شروط الصلاه ان المؤلف رحمه الله تعالى يذكر انها من شروط الصلاه فظاهر صنعي هنا انه واجب لكنه في شروط الصلاه ذكر انها من شروط الصلاة وعلى كل حال فالعلماء يختلفون هل هي شرط او واجب ف المشهور مذهب الامام حنيفه واحمد انها شرط والراي الثاني عند مالك انها واجب قال مؤلف رحمه الله من بدن المصلي يجب تطهير النجاسه من بدن المصلي ويدل لهذا سائر ادله الاستنجاء والاستجمار سائر ادله الاستنجاء والاستجمار تدل على انه يجب على المصلي ان يتطهر من النجاسة و وأيضا يدل له حيث من عباس والصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال انهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير أما أذكر قال اما احدهما فكان لا يستبرئ من بوله قال النبي صلى الله عليه وسلم تنزه من البول فان عامه عذاب القبر منه قال وثوبه يعني يجب ان يتطهر من ثوبه يطهر ثوبه من النجاسه ويدل على ذلك حديث اسماء اذي الله تعالى عنها في الصحيحين انها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله المراه يصيب ثوبها دم الحيض تصلي فيه فقال ان سلم تحد ثم تقرصوا بالماء ثم تنضحوا ثم تصلفي قال والمكان الذي يصل فيه ويدل لهذا ما أشرنا اليه من الحديث انس وابي هريره في الصحيحين في قصة الاعرابي الذي بال في طائفة من المسجد فدعى النبي صلى الله عليه وسلم بذنب مما فاحراقه عليه قال ويجوز ازاله النجاسة بالماء المطلق وبكل مايع يمكن ازالتها به كالخل وماء الورد والماء المستعمل هنا يقول مؤلف رحمه الله بأن ازاله النجاسة الـ الـ لا تتقيد بالماء يعني لا تتقيد بالماء وهذا هو المشهور مذهب الامام ابي حنيفه رحمه الله والحنفيه هم احسن المذاهب فيما يتعلق بازاله النجاسه فيقول لك بان النجاسه ازالتها لا يشترط لها الماء لأن النجاسه من باب الطرق من باب النواهي بخلاف رفع الحدث فان رفع الحدث من باب الأوامر وفرق بين باب الأوامر وباب النواه هناك فروق بين هذين البابين من هذه الفروق أن رفع الحدث لا بد فيه من الماء أما ازاله الخبث وتطهير النجاسات فإنه لا يشترط الماء كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى والإلا في ذلك أن النجاسة عيد مستقدر شرعا اذا زيل اذا ازيلت باي مزيل طهر المحل فيقول لك المؤلف يجوز ازاله النجاسه بالماء المطلق يعني الذي لم يتغير الماء المطلق الذي لم يتغير بنجاسه او بطاهر الى اخره وهذا بالاتفاق قال لك وبكل ماء طاهر يمكن ازالتها به كالخلي وما الورد والماء المستعمل يعني أن النجاسة نجاسه تطهير النجاسه لا يتعين الماء في تطهيرها فتطهر النجاسة بالماء وبغير الماء كما ذكر المؤلف رحمه الله تطهر بالمائعات تظهر بالماء المستعمل إلى آخره بل سياتي كلام المؤلف رحمه الله تعالى ان النجاسه على الارض تطهر بالشمس الى اخره وايضا ما كان سقيلا ثقيلا يطهر بالمسح الى اخره المهم هل يتعين الماء لتطهير النجاسه او لا المؤلف مشى أنه لا يتعين الماء وهو المشهور مذهب الامام ابي حنيفه ويدل لهذا يدل لهذا ادله كثيرة منها حديث جابر وأبي سعيد رضي الله تعالى عن حديث ابي سعيد رضي الله تعالى عنه في طهاره النعلي وان طهاره النعلي دلكهما بالتراب ومن ذلك أيضا ذيل المرأة يعني الثوب الذي تجره المرأة لكي تستور قدميها اذا اصاب اذنا فانه يطهره ما بعد ومن ذلك أيضا الخمرة إذا تخللت بنفسها فانها تظهر جمهور يرون ان الخمر نجس بينما تقللت بنفسها فانها تظهر ومن ذلك ايضا أن النجاسه تظهر بالاستحاله يعني اذا انقلبت من عين العين الى عين اخرى الى اخره الجمهور فاستدلوا على هذا ب لا بد من الماء في حديث انس و رضي الله تعالى عنهما في قصه الاعرابي لما بال في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم دعا بذنب من ماء فصبه عليه ولم يترك النبي صلى الله عليه وسلم النجاسه حتى تطهرها الشمس والاقرب الله علم ما ذهب اليه المؤلف وانه لا يتعين الماء لتطهير النجاسه لما ذكرنا من القاعده وان ان عين مستقدر شرعا إذا زالت باي مزيل فان المحل يطهر واما كون النبي صلى الله عليه وسلم طهر بالماء نقول بأن الماء اسرع اسرع في التطهير اسرع من الشمس واسرع من الريح الى اقره والمسجد يحتاج اليه للصلاه قال لك كن وماء الورد ماء الورد ان الماء المخلوط الخل معروف وماء الورد الماء الذي خلط به شيء من الورد والماء المستعمل ماء المستعمل في رفع الحدث الماء المتساقط في رفع الحدث يقول لك المؤلف رحمه الله يجوز ال أو نعم يجوز تطهير النجاسه بهذه الاشياء قال واذا اصابت الخفة نجاسة لها جرم فجف فجفت فدلكه بالارض جاس قل لك المؤلف رحمه الله بان طهاره الخف إذا اصابه شيء من النجاسه طهرته أن تدلك بالأرض إذا جف فانها تدلك بالأرض ويدل لذلك ما تقدم نشرنا اليه من حيث سعيد النبي صلى الله عليه وسلم قال في الخف يسيت تصيبه النجاسه قال طهورهما التراب قال والمني نجس يجب غسل رطبه فاذا جف على الثوب ادى فيه الفرك نعم المني يرى المؤلف رحمه الله تعالى بانه نجس وهذا مذهب الحنفية والمالكية لكن المؤلف رحمه الله تعالى خفف فيه خفف في نجاسه المني فقال لك اذا كان يابسا اذا جف على الثوب ادى فيه الفرق فالمشهور من مذهب ابي حنيفه ومالك أن المني نجس نعم ان المني نجس ويدل لذلك استدل على هذا بحديث عائشه رضي الله تعالى عنها في البخاري وغيره انها كانت تغسل رطبه وتفرق يابسه قالوا لولا لم يكن نجسا لما غسلته عائشه رضي الله تعالى عنها وعند الشافعي وأحمد أن المني طاهر ويدل لذلك أن عائشه رضي الله تعالى عنها اقتصرت على الفرق فقط او كان نجسًا مقتصر على الفرق وايضا ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال امطه باذكره إنما هو كالبصاق والمخاط يعني ورد عن ابن عباس باسناد صحيح أنه قال امطه باذكره او عود انما هو بمنزله البصاق والمخاط ولان هذا الماء هو اصل الانبياء عليهم الصلاه والسلام اصل الانبياء والصديقين والشهداء والصالحين ويبعد ان يكون اصل هؤلاء نجسا ولكن كما ذكر المؤلف رحمه الله السنه سنه اذا كان رطبا ان يغسل غسلا لفعلي عائشه وان كان يابسا ان يحك حكا قال رحمه الله تعالى والنجاسة إذا اصابت المراه أو السيف اكتفي بمسحهما يعني الأشياء الصقيلة الأشياء الصقيلة مثل السيف ومثل المراات ومثل الآن في وقتنا الرخام وال الزجاج والمديه وغير ذلك الاشياء الثقيله هذه هي كل كالمؤلف يكفي فيها المسح وبناخذ من كلام المؤلف رحمه الله تعالى قاعده وهي ان تطهير كل شيء بحسبه تطهير كل شيء بحسبه فبعض الاشياء تطهيرها يكون بالمسح وبعض الاشياء تطهيرها يكون بالتجفيف يعني فيه بعض الاشياء تفسد لو مسلتها بالماء فسدت مثل الحرير لو غسلته بالماء فسد اذا اصابته نجاسه تجفف النجاسه ومثل الاوراق اوراق لو اصابت الاوراق نجاسه هذا بعيد انك تقوم بغسل الاوراق لان هذا يؤدي الى فساد الاوراق هذه الاوراق فنقول تطهيرها يكون بتجفيفها الأرض تطهيرها يكون بال بما ذكر المؤلف رحمه الله بالشمس ونحو ذلك المهم أن تطهير كل ان تطهير كل شيء بحسبه وهذا يختلف باختلاف المتنجسات وقاعده أخرى ذكرها المؤلف أن الماء لا يتعين في تطهير النجاسة فالنجاسه عين مستقدر شرعا إذا زالت باي مزيل يظهر المحل وناخذ من هذا ان الان التطهير الان اللي يوجد الان بالبخار ونحو ذلك أنه تطهير شرعي قال رحمه الله وإذا اصابت الأرض نجاسة فجفت بالشمس وذهب أثرها جازت الصلاة على مكانها هذا اللي تقدم ذكرنا من التعليل قال ولا يجوز التيمم منها يقول لك لا يجوز التيمم منها من هذه الأرض لأن الله عز وجل قال فتيمم صعيدا طيبا لكن يظهر والله اعلم ما دام ان هذه الأرض طهرت وزال اثر النجاسه بالشمس والريح ونحو ذلك وجازت الصلاة عليها فكذلك أيضا يصح التيمم منها قال ومن أصابه من النجاسة المغلظه كالدم والبول والغائط والخمر مقدار الدرهم فما دونه جازت الصلاه معه فان زاد لم تجز وإن اصابته نجاسة مخففة كبول ما يؤكل لحمه جازت الصلاة معه ما لم يبلغ ربع الثوب هنا ذكر المؤلف رحمه الله في هذه الجملة ما يعفى عنه من النجاسات ما يعفى عنه من النجاسات فقال لك بان النجاسه تنقسم الى قسمين النجاسه فيما يتعلق في العفو النجاسه فيما يتعلق بالعفو قال لك المؤلف رحمه الله تعالى ان النجاسه تنقسم الى قسمين القسم الأول نجاسة مغلظه وهي نجاسة الدم وكذلك أيضا البول والغائط والخمر هذه يقول لك المؤلف رحمه الله نجاسه مغلظه فا اذا اصابت الثوب او البدن او البقعه يجوز الصلاه لكن بشرط ان تكون مقدار الدرهم فاقل مقدار الدرهم درهم معروف قطعه من الفضه فإذا كانت مقدار الدرهم فأقل فانه يجوز يعني يعفى وعلى هذا يعفى عن البول اذا كان مقدار الدرهم فاقل يعفى عن الغائط يعفى عن الدم الى اخره اذا كان مقدار الدرهم فاقل فان زاد لم تجز هذا القسم الأول وهو ما اذا كانت النجاسه مغلظه القسم الثاني قال لك نجاسه مخففه كبول ما يؤكل لحمه كبول الإبل والغلم والبقر أو روث هذه الأشياء فيقول لك المؤلف هذه إذا أصابت الثوب يجوز الصلاة ما لم يبلغ ربع الثوب ما لم يبلغ ربع الثوب أما بالنسبة للقسم الثاني وهو ما يتعلق ببول ما يؤكل لحمه أو روث يعني الخارج من من بول او روث هل هذا طاهر أو نجس كلام المؤلف رحمه الله أنه نجس لكن نجاسته نجاسه مخففه نجاسه مخففه ولهذا قال لك يعفى عن ربع الثوب يعفى عن ربع الثوب ولهذا الامام احمد رحمه الله تعالى يرى أن هذه الأشياء طاهرة يعني الخارج مما يؤكل لحمه الامام احمد رحمه الله يرى انه طاهر كذلك ايضا الامام مالك يرى انه طاهر الشافعي يرى انه نجس الحنفيه كما ذكر المؤلف انه نجس لكن النجاسه مخففه وكانهم يذهبون الى ما ذهب له مالك واحمد ولهذا قال لك المؤلف ما لم يصل الى ربع الثوب وهذا بعيد يعني يصل الى ربع الثوب فاقرب مذهبهم اقرب الى من يقول بالطهاره وهم قول مالك واحمد وهذا الصواب صواب القول بالطهاره ويدل لذلك يدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم اذن في الصلاة في مرابض الغنم فالنبي عليه الصلاة والسلام سئل ان من لحوم الابل قال لا قيل نتوضا قال نعم قيلت المظه من لحوم الغنم قال لا قيل ان نصلي في مرابض الغنم قال نعم قيل ان نصلي في مرابض في معاطن الابل قال لا فكون النبي صلى الله عليه وسلم أذن في الصلاه في مرابض الغنم يدل على أن هذا الخارج منها طاهر وايضا يدل له حادث الشابر وان النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد ببعيره وطاف على بعيره ولا شك ان البعير لا يسلم من خروج شيء من أثناء المشي والحركه إلى اخله فدل ذلك على طهاره مثل هذه الاشياء طيب واما بالنسبه للنجاسه المغلظه فالمؤلف رحمه الله تعالى حدها بأنها كالجرح فأقل هذه يعفى عنها وهذا مسلك والمسلك يعني, يعني ما يعفى عنه من النجاسات هذا موضع خلاف بين الائمه رحمهم الله تعالى واشد الناس في هذا هم الشافعيه واوسع الناس في هذا هم الحنفية كما ذكر المؤلف حيث أن المؤلف جعله كالجره والمالكيه يقولون يعفى عن النجاسة التي يعسر التحرز عنها النجاسة التي يعصر التحرر عنها يعفى عنها اما الحنابلة فيقولون يعفى عن يسير الدم في غير المطحون يعفى عن يسير الدم في غير المطحون والمؤلف كما ذكر المشهور المذهب الامام رحمه الله كما ذكر كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ابن تيميه رحمه الله لخص الكلام هذا كله وخرج بمسلك جيد وقال بانه يعفى عن يسير سائر النجاسات سائر النجاسات اذا كانت يسيرة يعفى عنها فاذا اصاب الانسان يسير بول يسير غائط يسير دم مسفوح دم خارج من الفرج هذه يعفى عن يسير سائر النجاسات وقال يستدل على هذا استدلوا على هذا بسائر احاديث الاستجمار سائل حديث الاستجمار تدل لما ذكره رحمه الله تعالى فان المستجمر المستجمر سيبقى بعد الاستجمار شيء من النجاسة هذه النجاسة عفى عنها الشارع فدل ذلك على أنه يعفى عن يسير سائل النجاسات وكذلك ايضا يعني قيده المؤلف بقدر الدرهم الى اخره يستدل على العفو عن لأنهم يرون هذا يسير فيستدل عليه بسائر احاديث الاستجمار كما سال قال وتطهير النجاسة التي يجب غسلها على وجهين فما كان لها منها عين مرئيه فطهرتها زوال عينها إلا أن يبقى شيء من أثرها ما يشق ازالته وما, وما ليس له عين مرئيه فطهرتها أن, ان يغسل حتى يغلب على ظن الغاسل أنه قد طهر نعم هذا كلام جيد في كيفيه تطهير النجاسه فقال لك المؤلف رحمه الله النجاسه اذا كان لها عين مرئيه عين هذه لا بد من ازاله العين ولهذا العلماء يقولون إذا طح اذا طهر اذا طهر النجاسه وبقي طعم النجاسه لا يجوز لان الطعم يدل على وجود العين فالتطهير النجاسه لا تخلو من امرين الامر الاول ان كلها عين لا بد ان ان تزول العين الا اذا بقي شيء يشق ازالته مثل لون النجاسه يعني الاحمرار او الاصفرار هذا يشق ازالته فهذا معفو عنه رائحه النجاسه هذا معفو عنه طعم النجاسه هذا لا يجوز لماذا لان الطعم يدل على ماذا يدل على وجود العين فاذا كانت العين موجوده مثلا قطعه دم موجوده هذا الدم فلا بد من ازاله العين لكن لو ازال ثم بقي اثر يشق ازالته فيعفى عنه مثل كما قلنا مثل اللول مثل الرائحه لكن الطعم هذا يدل على وجود العين هذا اذا كان إذا كانت النجاسة لها عين اذا كانت النجاسه ليس لها عين وانما لون كمثل لون البول ونحو ذلك فيغسل حتى يغلب على ظنه ان المحل قد طهر يعني لا يتقيد بعدد يغسل مره مرتين حتى يغلب على الظن أن المحل قد وهذا اللي ذهب اليه المؤلف رحمه الله هو الصواب لان المشهور مذهب الامام احمد رحمه الله انه لا بد أن يغسل سبع وهذا بعيد نعم بعيد لكن الصحيح ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله وانه يغسل حتى يغلب على الظن أن المحل قد دون أن يتقيد بعدد وما روى في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أمرنا بغسل الأنجاس سبعا هذا لا أصل له هذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فاصبح في تطهير النجاسه لا يخلو من امرين كان عيل لا بد من ازاله العيل وأما الأثر الذي يشق فهذا لا يشترط ازالته اذا لم يكن لها عين فانه يغسل حتى يغلب على الظن أن المحل قد طهر قال والاستنجاء سنة يذى فيها الحجر الاستنجاء في اللغة القطع من النج وهو القطع واما في الاستط في الاصطلاح فهو تطهير مخرج البول أو الغائط بالماء أو بالحجاره ونحوها في الاصطلاح تطهير مخرج البول أو الغائط بالماء أو بالحجاره ونحو ذلك قال لك المؤلف سنه يجزي فيها الحجر وما يقوم مقامه يمسحه حتى ينقيه وقول المؤلف رحمه الله تعالى سنه والاستنجاء هذا لابد منه وهو واجب لان ذكر المؤلف فيما تقدم ان تطهير النجاسه واجب ف مراده سنه يعني انها ثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الاستجمار ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك ايضا الاستنجاء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ففي حديث أبي هريره وحديث سلمان وحديث انس وغير ذلك من الاحاديث هذه تدل على ثبوت كل من الاستنجاء والاستجمار والمسلم اذا انتهى من قضاء حاجته فله له ثلاث حالات الحالة الأولى أن يجمع بين الاستجمار والاستنجاء فهذا اعلى المراتب واكملها يجمع بين الاستجمار والاستنجاء وابلغ في التطهير والبعد عن ان ملامسه يجمع بين الاستجمار والاستنجاء قد لذلك حديث ابي هريره في البخاري فانه اتى النبي صلى الله عليه وسلم بماء لكي يستنجي به فطلب منه حجارة يفتض بها فهنا جمع بين الاستنجاء والاستجمار الحالة الثانية أن يستنجي بالماء وهذه أبلغ في التطهير يعني من يستنجي بالماء وهذه ابلغ بالتطهير ويدل لذلك حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال كنت احمل انا غلام النحوي اداه مما وعنذ فيستنج بالماء الحالة الحاله الثالثه الحاله الثالثه ان يقتصر على الاستجمار فهذا أيضا سنه كما ذكر المؤلف وهذا أيضا جائز ويدل لذلك حديث ابن مسعود حي سلمان في مسلم الا نستجمر بقلم باقل, بأقل مثاله احجار حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما ان انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين وروث فاخذ الحجرين والقى الروث وقال هذا ركس نعم قال لك يجزي فيها الحجر وما يقوم وقامه مثل المناديل والخراق والتراب ونحو ذلك يمسحه حتى ينقيه يعني حتى ينقى يمسح بالحجاره حتى ينقى وضابط السجمار ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء فإذا مسح وبقي أثر لا يزيله الا الماء فهذا معقولا وليس فيه عدد مسنون وغسله بالماء أفضل يقول لك المؤلف ليس فيه عدد مسنون لانه كما تقدم لا يرون التقيد بعدد في التطهير لأن القاعدة على المشهور من مذهب الامام بحنيفه أن النجاس عين مستقضره شرعا اذا زال الطهر المحل سواء وعلى هذا إذا مسح مرة واحده كفى إذا طهر المحل بمسحه كفى إذا طهر بمسحتين كفى وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله والراي الثاني وهو قال به الامام أحمد وقول كثير من العلماء أنه لا بد من ثلاث مسحات لا بد ان يمسح ثلاث مسحات في سلمان رضي الله تعالى عنه في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والا نستنجي باقل من ثلاثه احجار حديث بن مسعود انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين وروث قال الا نستنجي باقل من ثلاثة احجار و وما ذكر المؤلف وهو المشهور مذهب الامام بحنيفه هو على مقتضى القاعده يعني لولا النص لكان لكانت القاعده كما ذكر المؤلف لأن المقصود هو ازاله الماء تطهير المحل فإذا طهر المحل بمسحه واحده كفى لكن ما دام أن النص وجد فانه يثار اليه قال وغسله بالماء أفضل تقدم قال فانت تجاوزت النجاسه مخرجها لم يجز فيها إلا الماء أو الماء يعني اذا تجاوزت النجاسه المخرج يعني ما جرت العادة بان تنتشر اليه إذا تجاوزت ما جرت العادة تعدت فيقول لك المؤلف يعني البول جرت العاده ان البول يكون حول المخرج لكن لو انتشر البول إلى شيء من الحشفة إلى اخره أو انتشر الخارج من الدبر إلى باطن الجانبيه الدبر إلى اخره فيقول لك المؤلف رحمه الله لا يجز الا الماء أو المائع لا بد من الماء ولا يكفي الاستجمار وهذا هو الذي ذهب اليه المؤلف وهو مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى وايضا قال به كثير من العلم أنه لا لأن الاستجمار انما جاء المسح هذا انما جاء في تطهير ما جرت العاده بتطهيره وهذا ما ذهب اليه المؤلف وكما قلنا مذهب ايضا أحمد قال به كثير من العلماء والراي الثاني أنه يجزي حتى ولو تجاوز يجزي الاستجمار حتى ولو تجاوز الخارج ما جرت العاده بانتشار الاذى اليه كما ذهب اليه بن تيميه لعموم الادله قال ولا يستنجي بعظم ولا بروث ولا بطعام ولا بيمينه الا من عذر كلك لا يستنجي بعظم كما حديث سلمان رضي الله عنه في مسلم انه قال والا نستنجي بعظم ولا روث ومثله ايضا حديث ابن مسعود قال لك روث ولا بطعام ايضا بطعام لا يستنجى بالطعام لأن الروث منع من الاستنجاء بالروث لانه طعام بهائم الجن ومنع من الاستنجاء بالعظام لانها طعام الجن طعام اخواننا الجن ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الجن عن طعامهم قال لكم كل عظم ذكر عليه ذُكِرَ عَلَيْهِ اسْمُ الله تَجِدُونَهُ أوفر ما يَكُونُ لَحْمًا جُمَعَ علف, علف بهائمهم قال كل روثة علف لبهائمكم فإذا كنا نهين أن نستنجي بطعام الجن وبطعام بهائمهم الإنسان أشرف منهم أن ننهى عن الاستنجاء ب طعام الادميين وبعلف بهائم الادميين او بطعام بهائم الادمين باب اولى قال ولا بيمينه الا من عذر ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه واله حيث بقتاده لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يق صحيحين حيث بقتا لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول والاستنجاء بهذه الاشياء هل هو محرم أو المكروه المشهور مذهب الامام بحنيفه رحمه الله أن الاستنجاء بالعظام وبالروث وبالطعام يرون انه مكروه وكذلك ايضا الاستنجاء باليمين يرون انه مكروه والرأي الثاني ان الاستنجاء بهذه الاشياء محرم ولا يجوز لنهي النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ذهب اليه كثير من العلماء نعم يرون انه محرم الا الاستنجاء باليمين نعم كونه استنجي بيمينه فهذا يكره لان هذا من باب الادب والارشاده قال رحمه الله تعالى كتاب الصلاة الصلاه في اللغه الدعاء واما في الاستلاح فيتعبد لله عز وجل باقوال وافعال مخصوصه مفتتحه بالتك بالتكبير ومختتمه بالتسليم وبدا المؤلف رحمه الله تعالى ببيان المواقيت لان شرط الوقت هو آكد شروط الصلاة اعظم شروط الصلاة واكدها هو شرط الوقت ولهذا تترك أركان الصلاه من أجل ان تفعل الصلاه في وقتها تترك بقيه شروط الصلاه من أجل أن تفعل الصلاه في وقتها قال أول وقت الفجر إذا طلع الفجر الثاني وهو البياض المعترض في الافق وآخر وقتها ما لم تطلع الشمس بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بصلاه الفجر للامامه جبريل لأن الصلاه لما فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم نزل جبريل عليه السلام وصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس كل صلاه في أول وقتها وفي اخره ثم قال يا محمد الصلاة بين هذين الوقتين فابتدا بصلاه الفجر ولهذا المؤلف رحمه الله ابتدا بصلاه الفجر قال اذا طلع الفجر الثاني وهذا بالاتفاق يعني بالاتفاق لا اما اذا طلع الفجر الثاني دخل وقت صلاه الفجر والفجر فجران الفجر الاول والفجر الثاني والفرق بين الفجرين ان الفجر الثاني معترض في الافق معترض في الافق يعني الشمس تخرج من جهه المشرق تجد أنه معترض بين الشمال والجنوب اما الفجر الأول فهو مستطيل بين المشرق والمغرب والفرق الثاني أن الفجر الثاني متصل بالأفق يعني ليس بينه وبين الافق ظلمه بخلاف الفجر الأول بينه وبين الافق ظلمه والفرق الثالث أنه كلما مضى شيء من الوقت يزيد الفجر الثاني ويتلاشى الفجر الأول وبين الفجرين يعني بين فجرين تقريبا 30 دقيقة أو 40 دقيقه ونحو ذلك ما بين 30 و دقيقة قال وهو البياض المعترض قال لك المؤلف المعترض في الافق بين الشمال والجنوب واخر وقت في ما لم تطلع الشمس وهذا بالاجماع ان وقت صلاه الفجر هو هذا الوقت الذي ذكره المؤلف وهذا مذهب الامام رحمه الله ويدل لذلك حديث عبد الله بن في مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس قال واول وقت وأول وقت الظهر إذا زالت الشمس وهذا ايضا بالاتفاق ان وقت الظهر إذا زالت الشمس واخر وقتها عند ابي حنيفة رحمه الله إذا صار ظل كل شيء مثله صغى في الزوال وقال ابو يوسف ومحمد رحمهم الله إذا صار ظل كل شيء مثله هنا اختلف الائمه اما بالنسبه لاول وقتها فبالزوال هذا بالاتفاق اما بالنسبة لآخر وقتها فاختلف الائمه الثلاثه الامام ابو حنيفه رحمه الله تعالى يرى أنه يمتد أن وقت صلاه الظهر موسع وانه يمتد الى أن يصير ظل كل شيء مثلي وعند الامام بيوسف ومحمد أن وقت الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله وما ذهب اليها ابو يوسف ومحمد هو مذهب الشافعي وأحمد وكذلك ايضا مذهب مالك الا أن المالكيه يقولون إذا صار ظل كل شيء مثله سوى في الزوال يكون هناك قدر اربع ركعات هذا وقت مشترك بين الظهر والعصر نعم وقت مشترك إذا خرجت الشمس من المشرق يعني خرجت الشمس من المشرق كل شيء مرتفع سيكون له ظل الى جهه المغرب الشمس تسير الظل يتناقص إذا كانت الشمس في كبد السماء توقف الظل عن التناقص يبقى ظل يسير تحت هذا الشاقز ظل هذا الظل يسمونه فيء الزوال هذا ما تح... ما يحسب هذا واذا فرضنا مثلا ان طول هذا الظل الذي هو فيء الزوال يعني اذا ب... توقف تناقص الظل تضع علامه فهذا الظل مثلا طوله 20 سم 30 سم الى اقله تضع عنده علامه ما دام انه متوقف هذا وقت الزوال وقت النهي ثم بعد ذلك إذا انتقلت الشمس الى جهه المغرب بدأ الان الظل يزيد مرة أخرى إلى جهه المشرق وحين اذا تكون الشمس زالت ودخل وقت الظهر وخرج وقت النهي ولا يزال الظل يزيد حتى يصير الظل طول هذا الشخص لكن ما تحاسب ماذا فيء الزوال وهو الظل الذي زالت عليه الشمس يعني احنا ذكرنا انه اذا خرجت الشمس ثم اذا صارت في كبد السماء وتوقف الظل عن نقصان يبقى ظل كل شخص يصير تحت ظل هذا الظل ما يحسب ولهذا قال لك المؤلف سوى فيء الزوال يعني الظل الذي زالت عليه الشمس هذا لا تحسبه فيبقى وقت الظهر باقيا إلى أن يصير ظل كل شيء مثله سوى في الزوال يعني الظل الذي زالت عليه الشمس هذا لا يحسب فقال لك المؤلف رحمه الله قام الحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت الظهر اذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر فقول النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يحضر وقت العصر هذا يؤيد ما ذهب اليه الامام ابو يوسف ومحمد الى ان سناه الظهر يخرج وقتها إذا صار ظل كل شيء مثله سوى في الزوال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لم يحضر وقت العصر فهذا يدل على أنه حضر وقت العصر إذا دار صار ظله كل شيء مثله وهل هناك وقت مشترك هذا كما قلنا من مذهب المالكيه لكن الصحيح قول الجمهور انه لا اشتراك وانه إذا صار ظل كل شيء مثله سوى في الزوال خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر رحمه الله وأول وقت العصر إذا خرج وقت الظهر على القولين نعم إذا خرج وقت الظهر على القولين فعلى راي يوسف ومحمد متى يبدا وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثله وعلى راي الامام ها متى اذا صار ظل كل شيء مثليه نعم قال لك واخر وقتها ما لم تغرب الشمس هذا إذا غربت الشمس نعم هو اخر وقت العصر نعم و المؤلف رحمه الله ان العصر لها وقت واحد فقط لها وقت اختياري وانه يمتد الى غروب الشمس ودليلهم على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعه كما في الصحيح قول النبي عليه الصلاه والسلام من ادرك ركعه من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد ادرك العصر فهذا يدل على ماذا ها يدل على ان وقت العصر يستمر الى, إلى غروب الشمس يعني الى غروب الشمس والراي الثاني, الثاني أن وقت العصر ينقسم إلى قسمين الى اختياري وضروري فالاختيار إلى الاسفارار كما يقول الشافعيه أو الى ان يصير ظل كل شيء مثلي كما يقول الحنابل الاختيار إلى الاسفارار أو الى ان يصير ظل كل شيء مثلي كما يقول الحنابل او إلى غروب الشمس ويدل لهذا حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت العصر ووقت العصر ما لم تصفر الشمس فقول النبي صلى الله عليه وسلم العصر ما لم تصفر الشمس هذا يدل على ان وقت الاختيار الى اصفرار الشمس وقوله من ادرك ركعه هذا يدل على وقت ضروري لأن, لان عبر بالادراك نعم بالإدراك هذا يدل على انه وقت ضروره ف الذي يظهر ان ال أنه أن وقت العصر الاختياري الاسفار كما جاء في حي عبد الله بن عمر حديث امام الجبريل امام الجبريل اما النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني لما صار ظل كل شيء مثلي لكن يظهر والله اعلم ان حديث عبد الله بن عمر اقوى لان حديث عبد الله بن عمر قوله حديث امام الجبريل فعل وحديث عبد الله بن عمر اصح اسنادا فهو في مسلم بخلاف امام الجبريل فهو في السنن وايضا حديث عبد الله بن عمر في المدينة بخلاف حديث امام الجبريل فهو في مكه واذا صرد كل شيء مثله قدمنا للافراد يعني الاسفرار يعني ضابط الاسفرار اذا بقي على غروب الشمس تقريبا لنصف ساعه او 35 دقيقه تكون الشمس هنا قد اسفرت قال مؤلف رحمه الله ووقت المغرب إذا غربت الشمس واخر وقتها ما لم يغب الشفق نعم هذا بالاجماع نعم بالاجماع ان وقت المغرب إذا غربت الشمس وهو يدل لهذا ان جبريل ام النبيه صلى الله عليه وسلم المغرب في اليوم الأول والثاني لما غربت الشمس لما غربت الشمس لكن بالنسبه لوقتها قال لك ما لم يغب الشفق يمتد وقتها إلى مغيب الشفق وهذا اللي ذهب اليه المؤلف رحمه الله هو مذهب الامام ابي حنيفه ومذهب احمد ويدل لهذا حديث عبد الله بن عمر ووقت المغرب ما لم يغب الشفق وفي لفظ ما لم يغب ثور الشفق بخلاف الشافعي الشافعي ومالك يرى يريان ان وقت المغرب وقت مضيق يقولان بأن وقت المغرب وقت مضيق فقلنا بأن مذهب الامام مالك رحمه الله أنه مضيق فهو يرى ان وقت المغرب بقدر الطهاره وستر العوره والصلاه يعني بقدر الطهاره وستر العوره كذلك ايضا الصلاه مع الاذان والاقامه مثله الشافعي الشافعي ايضا يقول بقدر الطهاره والصلاه والان اذان الشافعي مثله أن الشافعيه يضيفون السنة ايضا بقدر السنه يعني على كلامهم أن, أن الوقت قد لا وقت المغرب قد لا يتجاوز نصف ساعة لكن مذهب ابي حنيفه إلى مغيب الشفق وهذا القول هو الصواب لكن ما المراد بالشفق قال لك المؤلف وهو البياض في الذي في الافق بعد الحمره عند ابي حنيفه وقال ابو يوسف ومحمد هو الحمره الائمه رحمهم الله اختلفوا في الشفق هل هو البياض الذي بعد الحمره او الحمره رايا إذا غربت الشمس ستنظر في الافق حمره وقت المغرب لا يزال مستمرا حتى تغيب الحمره إذا غابت الحمرة خرج وقت المغرب على راي من ابي يوسف ومحمد وهو مذهب نعم مذهب احمد لكن عند الإمام ابي حنيفه انه ايضا لا بد من مغيب البياض الذي بعد الحمرة لا بد من مغيب البياض الذي, الذي بعد الحمراء والذي يظهر والله اعلم ان ما ذهب اليه الامام ابو يوسف ومحمد انه اقرب لان النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق يعني ثوران وهذا وصف للاحمر وايضا ورد هذا عن ابن عمر انه فسر الشفق بالحمره يعني وارد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال ووقت العشاء إذا غاب الشفق نعم هذا بالاتفاق إذا غاب الشفق دخل وقت العشاء باتفاق الائمه واخر وقتها واخر وقتها ما لم يطلع الفجر الثاني يعني ما لم يطلع الفجر الثاني وظاهر ظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى أن ان صلاه العشاء لها وقت واحد فقط وانه من مغيب الشفق الى ان يطلع الفجر الثاني والمشهور بمذهب الامام بحنيفه ان لها وقتين وقت اختيار ووقت ضروره وقت الاختيار الى نصف الليل ووقت الضروره الى طلوع الفجر الثاني عند أيضا أحمد ان لها وقتين وقت اختيار الى ثلث الليل ووقت ضروره الى طلوع الفجر الثاني والدليل على يتفقون على أن صلاه العشاء يمتد وقتها إلى طلوع الفجر الثاني الا انهم يفصلون هل هو وقت اختيار او وقت ضروره واختيار الى اخره لكنهم يقولون بان صلاه العشاء يمتد وقتها إلى طلوع الفجر الثاني ويسدلون على هذا بحديث ابي قتاده رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اما انه ليس في النوم تفريط إنما التفريط على انما التفريط ان يؤخر الصلاه حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى فقوله ان يؤخر الصلاه حتى يجي وقت الصلاه الاخرى هذا يدل على انه ما في وقت فما في وقت ليس وقتا بين الصلاتين يعني صلاه الفجر صلاة العشاء اذا خرج العشاء دخل الفجر وقالوا بانه ورد عن بعض الصحابه في الحاله اذا طهرت قبل طلوع الفجر انها تصلي العشاء والمغرب لكن هذه الاثار ضعيفه والذي يظهر والله اعلم ما ذهب اليه ابن حزم ابن حزم رحمه الله قال له بان صلاه العشاء ليس لها الا وقت واحد فقط وهو, وهو وقت اختيار الى نصف الليل ويدل لذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت العشاء الى نصف الليل هذا صريح وقت العشاء الى نصف الليل وايضا القرآن ظهر القرآن الله عز وجل قال اقيم الصلاه لدلوك الشمس إلى غسق الليل دلوك الشمس ما هو زوالها دلوك الشمس زوالها الى غسق الليل غسق الليل اشتداد ظلمته بانتصافه هذا فيه اربع صلوات من الزوال من نصف النهار الى نصف الليل في اربع صلوات ثم قال الله عز وجل وقران الفجر ان قرآن الفجر كان مشهوده يعني صلاة الفجر صلاه الفجر فصلها الله عز وجل لانها مفصوله عن الصلاه التي قبلها وصلاه العشاء بالنسبه لاخر من الليل ومفصوله عن صلاه الظهر بالنصف الأول من النهار فيظهر والله اعلم ان الاقرب ان ان صلاه العشاء نصف الليل قال ووقت الوتر بعد العشاء واخر وقتها ما لم يطلع الفجر يعني هذا صحيح وقت الوتر بعد العشاء حتى ولو فعلت جمعا حتى ولو فعلت جمعا يعني جمعه العشاء جمعه تقديم في وقت المغرب فان وقت الوتر يدخل بعد فعل العشاء الى طلوع الفجر الى طلوع الفجر وهذا ما عليه جمهور اهل العلم خلافا لمالك ويدل لهذا حديث عائشه رضي الله تعالى عنها في مسلم قالت وكان يصلي ما بين صلاه العشاء الى طلوع الفجر 11 ركعه يسلم كل ركعتين قالت ما بين صلاه العشاء الى طلوع الفجر مالك يقول لك بانه ما يدخل وقت الوتر الا إذا غاب الشفق على هذا لو قدمت العشاء في وقت المغرب هل يدخل وقت الوتر أو لا يدخل مالك لا يقول لكن عند الجمهور انه يدخل كذلك ايضا المالكيه يقولون بأن وقت الوتر إلى طلوع الفجر هذا وقت اختيار وقت ضرورة الى صلاه الفجر لكن الصحيح ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله اهله ذله له السنه قال ويستحب الاسفار بالفجر هنا لما ذكر المؤلف رحمه الله وقت الادى شرع في بيان وقت الاستحباب قال لك الاسفار بالفجر يعني الفجر يستحب ان يسفر بها وان لا يصليها في اول وقتها ويدل لذلك حديث محمود بن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسفروا بالفجر فانه اعظم الاجر وعند جمهور العلماء أن السنه أن يصليها في أول وقتها لحديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها بغلس حديث عائشه أيضا كنا نساء المؤمنات نصلينا الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم او نشهدنا الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم متلفعات بمروطهن فينصرفن لا يعرفهن أحد من الغلس وعلى هذا يكون قول النبي صلى الله عليه وسلم اسفروا بالفجر كما قال الطحاوي رحمه الله الطحاوي من كبار علماء الحنفيه قلنا المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم اسفروا بالفجر يعني طالت القراءه ولهذا سماه الله عز وجل قرانا يعني انه يستحب في صلاه الفجر ان يطيل بالقراءه حتى يخرج منها بالاسبار قال والابراض بالظهر في الصيف وتقديمها في الشتاء يعني هذا صواب يعني في ال الظهر يستحب ان يبرد بها بالصيف لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حيث بهريره إذا اشتد الحر فابردوا بالصلاه فان شده الحر من فيح جهنم وتقديمها في الشتاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ال الظهر حين تضحف الشمس يعني تزول الشمس لكن استثنى من ذلك إذا اشتد الحر فإنه يستحب الابراد وظاهر كلام المؤلف أن الابراد مشروع سواء صليت في جماعه او صلى منفردا يعني المرأة في بيتها يستحب لها ان تبرد او مثلا اذا كان وحده في الصحراء او وحده في حراسه مبنى يستحب له ان يبرد وهذا اللي ذهب اليه المؤلف هو مذهب أحمد ان الابراض ليس خاصا بالجماعات كما يقول الشافعي هذا هو الصواب يعني ما ذهب اليه المؤلف ان الابراض ليس خاصا بمن يصلي جماعه حتى ولو كان منفردا فانه يبرد بالصلاه نعم هذا هو الصواب هذا خلافا لل الشافعي يقول الابراض خاص بمن يسلي جماعه وياتون من مكان بعيد وان تكون البلاد حاره لكن الصواب ما ذهب اليه المؤلف طيب ما هو حد الابراض حد الابراض ان يؤخر الظهر إلى قرب العصر أن يؤخر الظهر إلى قرب العصر لحجه ابي ان المؤذن اراد ان يؤذن فقال ابرد ثم قال ابرد ثم قال ابرد قال حتى ساوى ظل التل يعني ما بقي تقريبا على خروج الوقت الظهر الا يمكن عشر دقائق او 5 10 دقيقه فاذا كان مثلا في مثل هذا الوقت يؤذن في الساعه 3 والربع ناخر الظهر الى قرب الثالثه وبهذا يحصل الابراء قال وتأخير العصر ما لم تتغير الشمس هذا ايضا السنه نعم ان يؤخر العصر ما لم تتغير يعني يتغير لون الشمس واستدلوا على هذا بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يأمر بتاخير العصر لكنه ضعيف لا يثبت وعند جمهور للعلم العلم ان السنة في العصر ان تفعل في أول وقتها سنه في العصر أن تفعل في اول وقتها لحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس مرتفعه حية ما سقطت الغروب مرتفعة حية يعني فيها حراره نعم فيذهب الذاهب الى العوالي وياتيهم والشمس مرتفعه فاكون النبي صلى الله عليه وسلم يصليها وهي مرتفعه حيه ويذهب الذاهب إلى العوالق فياتيهم والشمس مرتفعة هذا يدل على ان ان النبي صلى الله عليه وسلم صلاها في اول وقتها أو ومثله ايضا حيد رافع بن خديج انه كانت تنحر الجزور ويقسمون عشر قسم وياكل الرحم النضيج قبل غروب الشمس قال لك وتعجيل مغرب هذا بالاتفاق المغرب يستحب أن تعجل في أول وقتها لحديث امامه جبريل فان النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب في اليومين في أول وقت قال وتاخير العشاء الى ما قبل ثلث الليل ايضا يستحب التاخير كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما لم يكن هناك مشقه واستحباب التاخير هو مذهبه ابي حنيفه رحمه الله واحمد قنافل الشافعي الشافعي يرى استحباب تقديم العشاء لكن الصحيح ما ذهب اليه المؤلف أن العشاء يستحب أن تؤخر ويدل لذلك حديث عائشة قالت أعتم النبي وساسلم بالعشاء حتى ذهب عامه الليل يعني كثير من فخرج عمر وقال يا رسول الله نام النساء والصبيان فقال انه لوقتها لولا أنا اشق على امتي لكن استثنى من ذلك إذا كانوا في جماعه فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي الجماعه كان اذا راهم اجتمعوا عجل واذا راهم اخروا ابطا فانقول فكما ذكر المؤلف يستحب أن تؤخر العشاء إلى قرب آخر الوقت الاختياري نعم قال باب الأذان قال نعم باقي جمله قال ويستحب في الوتر لمن يالف صلاه الليل ان يؤخر الوتر الى اخر الليل فان لم يثق بالانتباه أو ترى قبل النوم هذا صحيح هذا وهو الذي دلله حي الشابر في مسلم ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله والذي دلله حي الشابر في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من طمع ان يقوم من آخر الليل فليوتر آخرة فان صلاة آخر الليل مشهوده محذوره ومن لم يطمع أن يقوم من آخر الليل فليوتر اوله يعني اذا كان الانسان يطمع من نفسه أنه سيقوم في آخر الليل فالسنه ان يؤخر آخر الليل لأن صلاة آخر الليل مشهوده محذوره واذا كان لا يطمع فانه يوتر اول الليل ولهذا وصل النبي صلى الله عليه وسلم ابا ذر وابا قتاده نعم ابا ذر وابا الدرده وابا هريره وقتاده بن ملحان اوصاهم ان يوتروا في اول الليل فنقول السنه كما ذكر المؤلف ان يوتر اول الليل الا اذا كان يعرف من نفسه انه سيقوم في اخر الليل فالسنه ان يوتر في اخره قال باب الاذان نعم في اللغه خلاص زي نتوقف على باب الاذان نسمع الناس ينادوا يقول السائل هل الصابون يزيل النجاسه عند الجمهور أو لا يزيلها <تصفيق> لا هو كما قلنا جمهور العلماء يقولون يتعين الماء لكن على المشهور من مذهب الامام بحنيفه رحمه الله أنه لا يتعين الماء وعلى هذا الماء المخلوط بالكلور الماء المخلوط بالصابون الى قره هذه كلها تطهر المحل احسن الله اليكم يقول السائل إذا ادركت المرأة اول وقت الصلاه ثم راى الدم الحيض قبل ان تصلي هل عليها قضاءها نعم عليها قضاءات تكلمنا عليه وسياتينا ان شاء الله ايضا اذا طهرت في آخر الوقت فان الجمهور يقولون يجب عليها ان تصلي هذه الصلاه وما يجمع لها قبلها يعني مثلا طهرت في آخر وقت العشاء يجب ان تصلي العشاء وكذلك ايضا يجب ان تصلي المغرب طهرت في آخر وقت العصر يجب ان تصلي العصر ويجب ان تصلي الظهر وعند الامام بحنيفه أنه لا يجب عليها أن تصلي الا الصلاه التي طهرت في وقتها فاذا طهرت في العشاء تصلي العشاء واذا طهرت في العصر تصلي العصر وهذا القول هو الصواب نعم والاثار في ذلك عن الصحابه ضعيفه لانه مر عليها وقت الظهر وهي حائض فكيف تؤمر بقضائها ومر عليها وقت المغرب وهي حائض كيف تؤمر بقضائها نعم أحسن الله اليكم تقول السائلة بعد الاغتسال من الجنابة وصلت الصلاه نزل من الفرج شيء من المني هل ينقض الوضوء يعني هذا لا ينقض الوضوء هذا الخارج لا ينقض الوضوء وايضا هذا لا ينقض الوضوء وهو طاهر طاهر كما تكلمنا بان ان هذا طاهر وهو لا ينقض الوضوء كذلك ايضا هذا طاهر احسن الله اليكم يقول سائل من الوجوب في تطهير النجاسة هل جاء الوجوب بمعنى الفرض أو كما هو عند الحنفيه كيف هل جاء؟ هل المقصود بالوجوب الفرض او الفرط؟ ان الوجوب المقصود عند الحنفيه نعم هم يقولون الوجوب الفرض نعم نعم ينصون على هذا في كتبهم مقصود به انه فرض احسن الله عليكم يقول السائل لماذا نفرق بين وقت العصر والعشاء في تقسيمه إلى وقت اختيار وضرورة حيث أن قول النبي لا يختلف في كليهما لا هو التقسيم هذا حسب الدليل فالعصر جاء لها وقتان لوجود الأدله يعني وجد ما يدل على ادراك وقت العصر قبل غروب الشمس فدل ذلك على انه وقت ضروره والا حديث عبد الله بن عمر واضح ووقت العصر ما لم تصفر الشمس وقت العصر إلى اصفرار الشمس لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعه من العصر قبل ان تغرب الشمس قد ادرك هذا يدل على أن الوقت لا يزال فيه ادراك والتعبير بالادراك هذا يدل على أنه ليس في حال الساعه والاختيار وانما في حال ضرورة ولهذا عبر بالإدراك بخلاف وقت العشاء فان الحديث صريح ووقت العشاء إلى نصف الليل احسن الله عليك هل يجوز للمرأة شرب حبوب منع الحيض أو تاخيره من أجل الصيام أو من اجل الاختبارات نعم هذه يجوز تناول هذه الاشياء التي ترفع دم الحيض بشرطين الشرط الاول الا يكون هناك ضرر والشرط الثاني اذن الزوج فإذا ادن الزوج فان هذا جائز و أيضا الا يكون انك ضرر فيشترط الا يكونك ضرر واذن الزوج إذا كان له به تعلق احسن الله عليكم هل هناك فرق بين الاجماع والاتفاق لا هو اذا قلنا اتفاق هو من عبارات الاجماع لكن نحن نقول اتفاق الائمه نقصد بذلك الائمه الاربعه رحمهم الله فاذا قلنا اجماع هو اجماع العلماء رحمهم الله احسن الله عليكم يقول السائل بعض الناس يتخذ بعض السباع حيوانا اليفا كالاسد والنمر فهل تاخذ حكم الحره لا لا ما تاخذ حكم الحر على اقتناء مثل هذه الاشياء اقتناء الحيوانات المؤذيه هذه العلماء يقولون لا يجوز للمسلم ان يقتني مثل هذه الحيوانات المؤذيه لانه يخشى التعدي والضرر فلا تاخذه حكم الحره في العفو لأن الاقتنا هذا لا يجوزه العلماء <تصفيق> يس احسن الله عليك يقول السائل هل ضربه تيمم عند الحنفية والمسح إلى المرفقين على سبيل الوجوب وما الصحيح في ذلك هو تكلم عليه هذا وقلنا بان الحنفية رون الوجوب ولا منابله يقولون الضربه الثانيه مباحه والمالك يقول سنه نعم قلنا اللي دل له حيث عمار انه يكتفى بضربه واحده وان ضرب الثانيه لا باس ما يقال بانه بدعه ونحو ذلك لان هذا وارد عن ابن عمر ابن عمر رضي الله تعالى عنه ورد عنه في التيمم ضربتان السؤال الاخير نعم بعد, بعد الأذان الاذان من يوم الجمعة يصلي بعض الناس عندنا أو في بلادنا اربع ركعات هل له اصل في الدين لا اولا صلاه الجمعه ليس لها سنة قبلية صلاه الجمعه ليس لها سنه قبلية لكن لها سنة بعدية لكن مثل هذا يبدو لي انه مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم بين كل اذنين صلاه فهذا اصل يعني بين كل اذنين صلاه والأصل هو بعد التطوع نعم لكن ان كانوا يصلون على انها سنه فهذا غير صحيح لأن صلاه الجمعه ليس لها سنه قبل لكن اذا كانوا يصلون على انها نافلة وبين كل اذنين صلاه هذا صحيح العلم خير من حت حبان بها الذي علمنا البيان العلم نور ساطع لا ينطفئ به ينال المرء اسما شرفا